بسم الله الرحمن الرحيم السيد الخوي رحمه الله عليه كما قلنا قال القاعده العامة ما ذكرنا من انه لا دليل على شط التنجيز ابدا بعنوان التنجيز نعم خب في مورد ما حينما صور ثلاث مش مش الأخرى من الصين خب بالتالي ما نقدر نعلق ومثل بهذا النشر أنه قال في واب النكاح خب عدنا أدلة على انه لا يمكن نكاح المذوقة المتزوجة لا يمكن بعد قد يوجب ال حرم الابدية في بعض الحالات وهذا ولهذا نرى انه الامر المتزوجة زوجة زواج تمتوع والها باقي شهر مثلا ما نقدر نعقد عليها لما بعد شهر لانها تدخل في سلك الروايات التي منعت عن الزواج بامرأة متزوجة لا للتعليق وإنما لهذه النكته قلنا أن هذا الكلام لازمه أننا اذا لو رأينا امرأة خلية ومتزوجة وأردنا أن نتزوج بها متعة أو دائما لكن لما بعد الشهر لما بعد الشهر من الان نجر الصيغة نجر العقد للزواج بها لما بعد الشهر فالمفروض بهذا النمط من التفكير هو ان نقول ان هذا صحيح ايش هذا؟ ان كان عيبه التعليق فقد قال السيد الخوي رحمه الله ان التعليق لا يبطل العقد وان كان عيبه الزواج بامرأة متزوجه فهذه خليه ما متزوجه فلماذا لا يكون في حين اننا لا نشك ان نفس السيد الخوي رحمه الله عليه هو حتما اعلى واجل من ان يفتي بصحه هكذا زواج لا هو ولا غيره من الفقهاء لا يقول به احد وعليه فيجب ان نفحص عن نكته اخرى لبطلان هكذا نكاح واذا وجدنا نكته اخرى ان قد يكون هذا الروايات اللي هو تمسك بها خطرا إلى تلك النقطة الأخرى يكون ضمن حجر إلى جنب إنسان قد تكون هذه الروايات لا أثر لها في المقام والواقع أن هناك نقطة الآن نبينها فعلان الآن في هذا اليوم نبينها بهذه اللغة إلى أن يأتي فالاستدراك فالستدر... عليا ان كان هناك استدراك واظن انه اليوم باعتبار ضيق الوقت ما اقدر ابين ذاك الاستدراك بس الان هكذا ابين اقول ان العقود على قسمين اساسا بل على ثلاثه اقسام ممثل لها بعقد الإيجار من ناحية وبالوصية سواء كان الوصية قد نقول أنها ليست عكدا إن شاء أو لا لو قلنا أنها بحاجة إلى قبول من قبل الوصي خبها عقد بالإيجار من ناحية وبالوصية اخرى وبالنكاح او البيع مو بس النكاح النكاح او البيع ثالث فنقول هناك معاني مرتكزه شرعا متشرعيا وعقلائيا مو فقط متشرعيا هناك معاني مرتكزه للعقود وهي تختلف من عقد الى اخر فالايجار اصلا المرتكز هم عقلائيان وهم متشرعيان ان الايجار عقد مقطعي لاي مقطع زمني اردناه قد نريد المقطع الزمني الحالي فاقول اجرتك هذا البيت من الان الى شهر وقد نريد مقطعا زمنيا استقباليا فاقول اجرتك هذا البيت لشهر رمضان لان انت عندك مجالس رمضانيه تريد ان تدير في بيتي هذا استقبالي وهذا أصلاً ليس تعليقا ولا أذي لما رصير خلط بين التعليق من ناحية وبين استقبالية مفاد العقد من ناحية أخرى لي صارت هل خلط أنا ما أدري أنا أجرك الآن إجارة منجزة ما معلق على شيء ما معلق على مجيء شهر رمضان والآن والآن يتم الإجار ويستحق الثمن الآن أقول خوة أمبيني ثمنة أنا آجرتك البيت لشهر رمضان فأنت ملكت منفعة رمضان الآن ملكته قوانبيني سامنه نعم التعليق على الامر الاستقبالي يكون من غبيل ما اذا قلت اجرتك هذا البيت ان نزل المطر غداك هذا تعليق على امر الاستقبال بحيث اذا ما نزل الإيجار ما حصل إذا نزل خب حصل هذا تعليق على أمر الاستقبل أو اجرتك إن جاء رمضان يوجد اجرتك الآن أصلا يعني الآن يصير تحت تصرفك لكن معلقا على أن يأتي رمضان ونحن نعلم أنه يأتي رمضان خب هذا تعليق التعليق شيء وإستقبالية المظنون مظنون أصلا شيء آخر لا لا علاقة لأحد لما بالآخر وقبول المعاملات والعقود للاستقبالية لا على التعليق وترك التعليق قبول المعاملات للاستقبالية على أخص يختلف باختلاف ال فهم العقلائي والارتقادات العقلائية والتي ن... نراها حجة لا ما لم يرد المنع عنها من قبل الشريعة نراها حجه ممضى في... بالنسبة لل... بالأخص الارتقادات العقلائية غير الحديثة في الارتقادات العقلائية الحديثة هناك بحثون ان الارتكاد العقلائي الحديث كيف نجعل سكوت الشريعة عن دليل الامضاء خب لعل سكوت الشريعة عن كان بنكتة انه في زمن المحصوم ما كان موجود هذا بحث هل هل يجل سكوت الشريعة لعل الامضاء هل انه هل ارتكاد العقلائي يقول قائلا الارتكاد العقلائي حديث لكن نكتته قديمة فكان على الشريعة أن ترطع إذا مثلك مثلا أو لا ما نقول كلام في مدى دائرة إمضاء السيرة العقلائيه أو في مدى دائرة إمضاء الاعتقادات العقلائيه لكن على كل حال الإيجار من هذا القبيل وقد كان كانت أن الإيجار عقد مقطعي والمقطع قد يكون مقطع استقبالي هذا قسم القسم الثاني هو العقد الذي اصلا في الارتكاد العقلائي استقبالي حضور ميصي صح الآن وتم العقد ومنجزا وتم العقد لكنه مفاد الاستقبال كما في الوصيه في الوصيه في شكل حينما اوصي كما في التدبير مثلا اتقوا العبد المدبر يعني اتقوه لما بعد موتي اذن التدبير هذا معنى اتقوا الوصيه يبقى لذلك اغراق البحث واسع تشمل حتى اليقاع اقول الوصية احضر الوصي واوصيه اوصي وهو يقبل اصلا ان يتم حق لكن هو عن حياته طبعا اوصي لما بعد ما اوصي وما لازم ان تكون الوصية معلقة يمكن ان اجعل معلق اقول أنت وصي اذا يعني كاني احتمل اني ما راح اموت اليوم القدامى اقول انت وصي اذا متت خباء ممكن بس هو عارف الوصيه مؤشته الوصيه ممعلقه انما الوصية هي عقد مضمونه استقبالي دائما لي هذا القسم الثاني والقسم الثالث لدينا عقود مفاده معناه المتشرعي ومعناه العقلائي خاص من زمان الحاضر كالبيع البيع عاده اصحك استدعى على النكاح مو بس النكاح البيع عاده هكذا حينما ابيع هذا البيت ما اقول ابيعك بيعا متاخرا الى الشف ما قلوائيا مثل المركبات القلوائيه هي موجود وكذلك الابتكار المشترك بل وحتى الهبه اللي مثل بها سيد الخوي حتى الهبه لكن الهبه باحد معانيها وقلنا ان الهبه لها معانيات معناها انه انا ارفع المانع حتى انت يصير لك حق انت مملكه هذا يصير استقبال هذا مو عقد اصلا ليس العقد الى الحق ان تتملك موسيقى انا رفع المانع ارفع المانع لما بعد شهر هذا صح بصير وهذا اقلائي وهذا ليس عقدا اصلا واخرى المعنى الثانى للهبة والذي هم انا اراه اقلائي وهو التمليك اصلا للهبة يصير عقد وملكك وأنت تقبل ها هذا عقد هذا مو رفع المانع الذي ليس عقد أنا ملكتك وأنت تقول قبلت هذا هم أظنه عقلائي هذا هم في الفهم العقلي ما يقبل التأخير أملكك بعد سر أملكك الآن والنكاح من هذا القبيل من أن لعل النكاح اشاد النكاح دائما حال في ارتكاظ العقلاء وفي فهم العقلاء وفي الفهم المستشفى هذه هي النكته لأنه النكاف الاستقبالي غير صحيح ونكتت أنه الروايات اللي قالت لا يجوز تزويج المزوجة اتفاقا لو كنا نحن والروايات اتفاقا لو كنا نحن وهالروايات الواردة اللي يشير الها السيد الأخوة لا يجوز تزويج المزوجة اخو انا هذه المرة زوجة غيري انقطاعيا الى شهر انا اتزوجها من الان لما بعد شهر ما زوجت ما زوجة مزوجة بالنسبة لما بعد شهر ما مزوجة انما بالنسبة لالان مزوجة الروايات التي تقول لا يجود تدوج المتزوجة يعني يقول ما يصير ترتبط بزوجية لشخصين بالقياس الى زمان واحد هذا معناه اصلا خوب يعني اصير انا هم في عرض ذاك الزوج عندها زوج, زوج اخر انا هم اصير في عرض ذاك الزوج هذا المفاد الروايه مو اكثر من هذا خو انا مو اتزوجها لما بعد الشهر لانه خلال هالشهر قد زوج فلا اريد ان اصير في عرضه زوجه لولا النقطة اللي بيء شرحناها لولا النقطة اللي شرحناها شكوا فهالرواية ليست في المانعة وانما المانع تلك النقطة خب هذا المطلب اللي ريس أقوله الآن في هذا اليوم أما الاستدراك الذي أشرت إليه أطرح نقطة الاستدراك ثم واؤجل تحقيقه تحقيق المطلب إلى غد إن شاء الله نقصة الاستثارات اقولها هم حتى يسير لكم في مجال التفكير او اذا الامورهم ما موجودة في الكتب يعني انا رغم اني ماخذ على نفسي الاختصار ولاجل الاختصار احذف كثيرا وكثيرا المطالب الموجودة في الكتب واعتمد عليكم في المطالبات لكن المطالب الموجودة بعضهم هندر استصار ما موجوده وانت تراجعون على كل حال النقطة الاستدراكيه التي أريد أن أبردها الآن إلى ان يتأجل بحث الاغذة إن شاء الله النقطة الاستدراكيه ما يجد وهي أنه من حق قائل أن يقول أن يقول هذا الكلام اللي ذكرته أو ذكرناه الآن صحيح وهذا اللي شرحناه بين البيع والوصية والإيجار والنكاح هذا صحيح في المعنى مرتكت في أذهان العقلاء وفي اذهان المتشرعه في المعنى اللي يفهموه من كلمه بيع فما يفهمون اصلا بيع هذا البيت لما بعد شهر ما يفهمون هذا نعم ابيع الان واخذ منك مهله اني الي حقا أن اسكن في الدار عشرة اشهر هذا وارد وعرفي وقلائي ومتشرعي هذا واحد هذا مو معنى أن البيع صار استقبالية لا الآن خالي. لكنه اقول خوف بمجرد أن بعت لك هذا البيت وانت ملكته أنا ونروح أنا هم أخفي البيت حتى أنتقل فأنظيم مهلة أربعة شبه هذا وقلائي ومتشرعي ومرتكاز وكل إشغال مال. اما ان البيع لما بعد كل هذا مو متكسب قبول حينما نتكلم عن هالعناوين هذا البيان الذي شرحناه متين لكن فلنقول اننا نخترع عقدا جديدا مو احنا قلنا حينما كنا نبحث اوائل ما دخلنا بحث البيع قلنا اوفوه العقود مطلقة تشمل حتى العقود المخترعه ولها امثله كثيره من قبيل عقد التامين عقد التامين في زمن الشريعه ما كان وجود فلذلك العقود المخترعه اذا ما بيفد دليل على البطلان خلنا نتمسك بافوم العقود هذا ما شرحناه اوائل ما حينما كنا نبحث معنا آية الافوم العقود لابد تذكروا فكتبتموه لابد زين نخترع فيما بيننا عقدا جديدا هسه بيع لا تسمي بيع كيف هكذا التسميه التسميه اخو سهلوا نسمي بيع لا تسبيبها كل هذا شيء جديد وهو أني أملكك بثمن ليس مجان أملكك بثمن بيتي لما بعد الشهر ماهي بهذا؟ أملكك بيتي بثمن لما بعد الشهر ليس الآن الآن إلى شهر لا زال ملكي شكرا في المعنى المرتكز عقلائيا ومتشرعيا هذا مو اسم بيع بيع إلى معنى مرتكة لا يكون اسم بيع ما صار صارت مشكلة لا يكون اسم بيع أوف العقود فليشمل ولا نقول مثل ذا مثل ذلك في النكاح ليش ما يصير النكاح المفهوم متسرعيا وعقلائيا هو النكاح للوقت الحاضر الان خل نخترع هنا في النكاح الجديد خل نسهل اعمال لله حتى يجون يثبتون مين ليس صعب عليهم خب هل نكاح جديد نخترعه وهو النكاح الاستقبالي من الان, من الآن مو قصة تعليق من الان لكنه نكاح لما بعد شهر، فمنا الى شهر هي غير غير محرم ويا مو زوجي، وبعد الشهر راح تكون محرم وياي، وعن إذن حتى في المتعمل الآن نجي احنا عشرة نأخذ نشوف لنا في المرا نقول في الشهر الاول ايدي إلى الشهر الثاني ايدي في الشهر الثالث رفولار آل في الشهر الرابع هذا عقل جديد شكو بي واوفوا بالعقود فليشمل هذا ال... هذا شنو جوابه شنو قول هذا, ال... هذا الاستدراك اللي استدركه من اذا بل هذا ان شاء الله نبحثه غدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته